الاستحباب انها يسن لها الغسل لكل صلاة كما مر في الاغسال المستحبة اللي احنا اتحدثنا عنها قبل الماضي كما في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة يبقى كده اه احنا اه يعني اه خلصنا من كتاب الوجيز بما سمعناه ممكن نزود عليه بعض حاجات نقول مثلا الاستحاضة هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو إن هو بينقطع عنها مدة يسيرة زي اليومين والثلاثة يعني تخلص الحيضة بعد يومين بعد ثلاثة ينزل عليها دم تاني فهنا بنقول لها دوة دم استحاضة المستحاضة لها ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاض قبل مستحيد وقبل ما يأتيها الاستحاض الاستحاضة طريقة لأن طريقة دم فساد حصل حاجة فأصبح الدم بينزل دائم فهنا هي كانت قبل ما ينزل الدم عليها كتير كده كانت عارفة الحيضة بتاعتها بتقعد عليها كم يوم كانت وقت الحيض بتاعها معلوم بالنسبة لها فدي الحالة الأولى أن هي يكون لها حيض ومعلوم عندها قبل ما يأتيها الاستحادة فهذه المرأة التي تعلم حيضاتها إذا جاءتها الاستحادة هي ترجع إلى مدة حيضها المعلومة اللي هي عرفها وتجلس فيها يبقى هي عارفة أن كانت الدورة بتجيها أول الشهر العربي مثلا يبقى بتقعد عليها خمس أيام يبقى هي عارفة أن دورتها بتيجي أول كل شهر عربي بتقعد خمس أيام بدل وقت الدم نازل على طول فتعمل إيه؟ تختار الأيام بكل شهر عربي أول خمس أيام اللي هي كانت بتحيدهم في الأول اللي هي عرفات ودي تمتنع فيها عن الصيام وعن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن مس المصحف وعن إتيان الزوج فإذا انتهت الخمس أيام اللي هي مدة العدة بتاعتها سواء خمسة أو ستة أو سبعة حسب ما هي تعلم تغتسل وتطور أحمد بطريقة. بطريقة. فإذا يعني هي مكثت هذه الأيام اللي هي أيام الحب بتاعتها بعد كده ما تنتهي هذه الأيام تغتسل وتطهر ثم بعد ذلك يعني تزاول حياتها عادي جدا عندها بقية الأيام اللي هي هتصلي طال تط... كون في طهر فيها بقى تصلي وتصوم و... يعني ما يبقاش في اي عائق عندها او اي مانع لها فتجلس فيه ويثبت لها احكام الحيض وما عداها الاستحاضه في في الايام الايام اللي هي في خدتها او علمتها اللي هي كانت بتجيها قبل الحيض قبل الاستحاضه اللي هي كانت بتبقى عندها فيها الحيض بيثبت لها فيها احكام الحيض بتنتهي هذه الايام يبقى ما عادها بقى بتبقى استحاضه لا يثبت لها فيها اي اي اي, أي احكام من احكام الحيض يبقى دي الحالة الاولى ان هي تكون عارفه مده الايام اللي كانت بتستحي بتجيها فيها الحيض الحالة الثانية الا يكون لها كلها حيض معلوم قبل الاستحاضه هي زي الحالة اللي احنا قلناها ان تبلغ مثلا مستحاضة فلو هي ملهاش حيبة معلومة مش عارفة لنفسها حيبة وقت الحيض يعني بان تكون مثلا الاستحاضة مستمرة على طول معها من اول مارأة الدم من اول امرها فهذه تعمل بالتمييز تمييز تميز بين الإيه؟ هل الدم ده دم اسود او فتح بعد كده يعني فيكون حيضها ما تميز بسواد او ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة ومع ده استحاضة طب ده كانت تعرف هي اللون هي في الغالب ما تعرفش حاجة عن الدم خالص ما شفيتمش أو مرة تراه فماش هيثبت لها إن هي تتميز بس... تقدر تميز هي لا تستطيع تميز لأن هي شافت الدم من أول مجاهة الدم وهي لون واحد يبقى ما عنداش تميز لا تستطيع أن تميز بين دم أسود أو دم احمر او دم له رائحة او ليس له رائحة فقد يكون الامر كذلك فهي هتختار برضو لنفسها هذه الايام هتختار لنفسها ايام والايام دي هي تمكسها بان ترجع الى عادة صديقاتها او زميلاتها تختار هي من الشهر اربع او خمس ايام لو لو زميلاتها بيعودوا سبعة بها تعتقد سبعة, سبعة زيهم لو زميلاتها بيقعدوا خمسة تقعد خمسة زيهم وهكذا أه؟ يبقى كده إنما لو هي بتاعه تميز بقى لو الدم عندها بيتغير تقدر تميزه بسواد يبقى السواد دوى ده, ده حيض ان اتقلب بعد كده يبقى أحمر يبقى ده استحاضر وتمشي على كده. يبقى وقت ما يكون الدم مسود بتتوقف عن الصلاة وبتتوقف عن الإيه؟ عن قراءة القرآن وعن الصيام وعن اتيان الزوج أه؟ إذا كانت متزوجة والأمر ده طبعا مش شابه موجود إذا كانت بنت أه يبقى إيه يبقى سكات بنت لا تصوم ولا تصلي ولا تقرأ من المصحف طيب إنما لو الدم بقى تغيره وبقى أحمر نقول لها اغتسلي وطهري ثم بعد ذلك زولي حياتك عادي وعيش حياتك عادي جدا حالة تالتة قال يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحادة مستمرة من أول أمرها ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن يعني أن تكون هي حيضا فهذه تعمل بعادة غالب النساء زي ما قلنا منذ قليل فيكون حيضها ستة ايام او سبعة ايام في كل شهر بتبتدي من اول يوم رأت فيه الدم وما عداه الصحاضه فان نسيت اول يوم اتاها الحيض فيها فتبدأ من اول الشهر الهلالي ممكن تنسى شهر تفتكر شهر تاني تنسى نقول لها ابدائي دايما عشان ما تنسيش يبقى انت اللي زيك ياخد اول خمس ايام في الشهر اول 7 ايام في الشهر حسب عدد زميلاتك ان كانوا 5 او 7 فانت تنقيهم من اول الشهر عشان ما تنسيش يبقى كل اول شهر عربي هتمتنعي المدة دي عن كل ما يمنعك منه الحيض وبعد ما يخلصه الخمس ايام والسبعة ايام في علم الله تبدأي انت تغتسلي وتطهري وتعيش حياتك يعني عادي جدا يجب على المستحاضة ان تتوبق لكل صلاة بعد دخول وقتها واذا كلام قلناه واذا ارادت الوضوء فتغسل فتغسل اثر الدم وتعصب على فرجها خرقة على قطن ليستمسك الدم اللي هو بيسموه الاستثفار تستثفر المرأة يعني طبع خرق وحاجات غليظة على محل الفرب حتى لا يسقط الدم ولا يعني يعني يتساقط منها الدم دلوقتي طبعا النساء ليهم حاجات يعني الحاجات اللي النساء الخاصة بالنساء اللي افتضعها النساء كان زمان خرق الان ما عادش خرق ولا عاد حاجة في حاجات للنساء النساء تعرفها تضع هذه الحاجات على محل الفرد ومن اجل ان يستمسك الدم الامر الاخر السائل الابيض الذي يخرج من الرحم لا من المثانا طاهر لما يقولوا كده النساء الأبيض ده يعني ولعل بعض النساء اللي هم الطبيبات اتصلوا به العثيمين رحمة الله عليه وأبلغوه بأن هذا السائل الأبيض الذي يخرج هو يعني يخرج من الرحم لا من المسانة وبناء عليه فهو طاهر كان الشيخ بيحكم بأن هذا السائل الذي يخرج من المرأة هو نجس فبعدما سمع هذا من أهل الطب أهل المعرفة فغير رحمة الله عليه فتويته فقال أن السائل الأبيض الذي يخرج من رحم المرأة فهذا حكم أنه طاهر وحكم هو إن كان مستمر فإنه لا ينقض الوضوء ولكن المرأة تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها وتصلي فرودا ونوافل وإن كان ينقطع أحيانا ينقض الورود يعني إن كان هو مستمر يبقى مش ينقض الورود وإذا كان هو بينقطع بيجي ويتقطع يبقى حين يعني ينقض ينقض الورود فتؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش خروج الوقت فإن خشية خروج الوقت فإنها تتودى وتتحفظ وتصلي يعني ده بالنسبة للإيه للسائل الابيض اللي بيعونه كان امر خارج عن الايه عن الصحابة انما امر يعني لابد من الحديث آآ عنه آآ في بعض الـ الـ الـ الـ الأحكام بقى الـ الـ في بعض أحكام عامة كده زي مثلا إيه الحائض والمستحاضة والنفساء يجب على كل منهن أن تتحفظ أن يلوث الدم الخارج منها شيئا من بدنيها أو من ثيابها وما أصابه الدم من ذلك وجب غسله يعني يدرسك المرأة بتوع بتعرف الطهر عندها بأحد أمرين قلنا القصة أو القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج من المرأة بعد انقطاع الدم والعاله يمكن هو اللي احنا تحدثنا عنه وقد يكون خلاف يبقى دوة دلالة على انها طهرت يبقى هي كده تغتسل ويعني تزاول حياتها عادي جدا بنزول القصة أو القصة البيضاء الأمر الثاني اللي تعرف به المرأة الطهرة عندها الجفوف وهي أن هي تدخل قطنة في موضع المحل بعد انقطاع الدم فإذا خرجت هذه القطنة جافة ليس بها دم يبقى هي كده طهرت وده يعني ما يستدل يستدله أو تستدل به المرأة على انها تهرط القصة البيضاء او الجفوف برضو من جملة الاحكام من الحائض والنفساء اذا انقطع عنها الدم يجب عليها الغسل على الفور اذا وافق ذلك وقت صلاة علشان تبدأت الصلاة لان احنا قلنا ان الصيام ممكن يتأخر فيه الغسل لان الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام ولكن الطهارة شرطا في صحة الصلاة فيبقى هي توم يرتفع عنها الدم وتلاقي نفسها يعني خلاص كده عرفت الطهر بقت في طهر تغتسل على طول عشان تصلي الحائط برضو والنفساء اللي اتنين يخضيان الصيام ولا يقضيان الصلاة الايام لو هي جاتها الحيضة في رمضان او النفساء مثلا ولدت في رمضان فافطرت فإحنا بنقول لها تعيدي الأيام اللي انت فترتين فترت الشهر لو انت نفساء يبقى تعيدي الشهر في الأيام اللي جاية بعد رمضان لو هي جتها الحيضة في رمضان هذه الأيام التي تمكثها وهي حقوق منقطع عن الصلاة ومنقطع عن الصيام وعن القراءة في القرآن وعن ايتاني الزوج تعيدها بعد رمضان تعيد ال تعيد الصيام ولا تعيد ال ولا تعيد الصلاة لإن لو قلنا لها بإعادة الصلاة هيبقى الأمر فيه مشقة جدا عليها عشان نقول لها عيد الصلاة يبقى هتعيد خمس صلوات في اليوم لو قلنا حتى بدون الصلاة النوافل المترطبة على الفرد هيبقى خمسة في سبعة خمسة وتلاتين لو هي تعود سبع أيام يبقى عليها 35 صفاء هذا فيه مشقة على المرأة والشرع بيرفع عن المرأة المشقة وبيرفع عنها العنت المرأة الحائض والنفساء بتمنع من الصلاة بتمنع من الصيام تمنع أيضا من دخول المسجد تمنع إنما المرور من المسجد ماشي ممكن تمر من المسجد إنما ما تدخلش تمكث في المسجد تجلس في المسجد مكان الصلاة بتمنع أيضا من قراءة القرآن كما قلنا بتمنع من الوطأ من الجماع يعني لا تطوف بالكعبة لا تطوف المرأة الحائض أو النفساء بالكعبة لأن النبي عليه والسلام قال أني أطوف بالكعبة الصلاة غير أن الله أحل فيه الكلام أنت ممكن وأنت بتطوف تتكلم كلام عادي كده ما تقدرش تتكلمه في الصلاة إنما توقع الأمر أن هذا طافل سبع أشواق هذه صلاة ولكن الله عز وجل أجاز فيها أن احنا نتكلم يباح مع الحيض والنفاس المباشرة يعني أن يداعب زوج زوجته وهي في حالة الحيض أو النفاس يجوز هذا يجوز للمرأة الحائض أن تذكر الله عز وجل اتقول اذكار الصباح واذكار المساء يجوز المراه الحائض او النفاس يجوز ان تقوم بكل اعمال الحج سوى الطواف بالكعبة يجوز ان تقوم بكل اعمال الحج غير الطواف بالكعبة المرأة الحائض والنفاس بدنها بدنها طاهر الا ما اصابه الدم اذا يجوز لنا مؤاكله المرأة الحائض او النفاس يعني واحد زكته حائط ما يقولهاش لا انت تاكل في مكان وانا اكل في مكان انت تعود في مكان وانا اعود في مكان لا هذا لا يجوز لان هذا كان فعل اليهود عليهم من الله ما يستحقون فكانوا اذا حاضت المرأة او نفست فكانوا يعني يفارقونها ولا يؤكلونها ولا يشربونها ولا يجالسونها يبتعدوا عنها ويبعدوها عنها يجوز أيضا ملامسة المرأة الملامسة للمرأة الحائض والنفساء اللي هي الزوجة يعني مقصود بها الزوجة مش أي مرأة حائض والنفساء نلمسة لا المقصود بها الزوجة الزوجة وهي في حالة الحيض أو في حالة النفاس يجوز ملامستها كسائر معاملتها لأن بدنها طاهر. يعني هذا العلا ما تيسر في أحكام الحيض والنفاس وأحكام الاستحاضة ونسأل الله عز وجل يعني أن ينفع بما سمعنا النص سبحانه وتعالى يعني الموافق ممكن بقى ندخل على أحكام الصلاة ويعني نأخذ كذا حاجات بسيطة في كتاب الصلاة لا نقول إني الصلاة يعني هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنقد يعني عرة الإسلام عرة عرة مما ينقض من عرة الإسلام الصلاة نتجد الناس ما بتصليش ونحنا يعني لو عملنا نسبة وتناسب بين المسلمين على على مستوى العالم الإسلامي كله هنجد نسبة كبيرة جدا من المسلمين ما بتصليش وهذا يعني إلى الله المشتكى ربنا يهدي الجميع ولكن نقول أن الإنسان الذي لا يصلي هذا مقصور الصلة بالله سبحانه وتعالى ولن يكون موصول الصلة بالله عز وجل إلا إذا صلى كلمة الصلاة جاية من الصلة وهي في اللغة بتعني الدعاء بالخير يعني يقول لك بيصلي يعني بيدعو بالخير يصلي يعني يدعو بالخير فحتى كانوا قديما يقولون صلي لي يعني ادعو لي بالخير الله عز وجل يقول لنبيه وصلي عليهم إنما هل النبي عليه السلام صلي عليهم يعني يصلي عليهم الصلاة اللي احنا بنصليها ولا معناها وصلي عليهم اي ادعو لهم يعني ادعو لهم هنا ادعو لهم يبقى الصلاة هي الدعاء الدعاء كان حتى يأتي وعرفوا الصلاة في الشرع يقولون هي اقوال مخصوصة بافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وليها شرائط مخصوصة يعني حتى هذا التخريج أو هذا التعريف مخرج يعني في في الحاشية في كتاب الوجيز إن الشيخ يعني يقول أن هذا التعريف موجود في كتاب المغني أو مغني المحتاج فيبقى احنا عرفنا الصلاة في اللغة معناها الدعاء بالخير الصلاة شرعا هي أقوال وأفعال بتفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ويقول لنا زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا أن هي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم بنحرم بالصلاة بالتكبير تكبيرة الإحرام حتى نقوله تكبيرة الإحرام يعني بكده خلاص دخلنا في الصلاة ويحرم علينا الكلام بغير ذكر الله عز وجل ويحرم علينا الأكل والشرب ونحن في الصلاة لم نجي نتحلل من الصلاة لا نتحلل منها إلا بالتسليم الصلوات المفروضة التي فرضها الله عز وجل علينا في اليوم والليلة هي خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر سيدنا أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه يقول في الحديث المتفق عليه موجود عند الترمذي. وعند البخاري وعند مسلم يقول فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسرية به خمسين وسبحان الله أنت إذا نظرت إلى شرائع الإسلام تجد أن جميع شرائع الإسلام قد شرعت على الأرض إلا يعني الصلاة والله عز وجل شرعها على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات العلا يقول أبو علمي فإن دل ذلك فإنما يدل على أهميتها وإنما يدل على عظم شأنها من إن الصلاة لأنها صلة وهي الذي تظهر المسلم من غير المسلم فلما كان الأمر كذلك الله عز وجل استدعى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلا وفرض عليه وعلى أمته صلوات الليل اليوم والليلة. فيقول سيدنا أنس بن مالك فرضت على النبي صلى, صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات ليلة أسرية به خمسين. وهذا من رحمة الله عز وجل علينا أنها حينما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت فُرِدت خمسين صلاة. ب إحنا إحنا الوقت ده إحنا الوقت خمس صلوات وكثير من الناس يعني بتتركها ولا تصليها فما بالنا لو كانت كما فرضها الله عز وجل في أول الأمر خمسين صلاة ما كانش حدها يصلي خالص فالله عز وجل رحيم بعباده سبحانه وتعالى فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل ما بين ربه سبحانه وتعالى في سماوات العلا وما بين أخيه موسى عليه السلام نبي الله كليم الله يقول له ارجع الى ربك فاساله التخفيف فان امتك لا تطيق فكان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه فاساله تفيخفف الله عز وجل عن امه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عادت الصلاوات خمس فقال النبي لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى موسى عليه السلام فقال له ارجع الى ربك فاساله التخفيف فان امتك لا لا تطيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام إني استحييت, استحييت من ربي فنودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين يعني هذه الخمس صلوات التي فرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم على أمته هي خمس في العمل خمسون في الأجر والحديث يقول فردت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسة ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي من الأعراب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء بهيئة أنه كان سائر الرأس شعر منكوش كده ومنعكش كده وشعر واقف كده سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة بقول له رسول الله قل لي إيه اللي فرض ربنا علي من الصلاة قال أي نبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ربنا فرض عليك خمس صلوات إلا أن أنت تزيد بقى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فالنوافل دي نتقرب بيها إلى الله عز وجل من أجل أن نحظى بحب الله ونتقرب بيها إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل يجبر لنا بيها النقص الواقع في صلاتنا الخمس الصلاة لها منزلة عظيمة جدا في في الدين يدل على ذلك أنها أحد أبنية الإسلام أو أبنية الإسلام العظيمة جدا يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس أي أن هذا الإسلام هذا الصرح العظيم الشامخ بني على قواعد خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وده اول اول يعني قائم او اول عمود من اعمده الاسلام يقوم عليه الاسلام وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاه يبقى اقام الصلاه العمود الثاني وايتاء الزكاه العمود الثالث وحج البيت ده العمود الرابع وصوم رمضان وده العمود الخامس في بعض الحديث فيها تقديم وتأخير الحديث ال الذي بين أيدينا هو حديث متفق عليه عند المسلم واللفظ والل اللي, اللي احنا سمعناه هذا لفظ الإمام مسلم وعند الإمام البخاري وعند الإمام الترمزي وعند النسائي في بعض الروايات يقدم فيها صوم رمضان عن على الزكاة وفي بعض الروايات يؤخر فيها صوم رمضان يعني في بعض الرويات الحج الحج يذكر في ابتداء وأخر حاجة يذكر اللي الصيام زي كذا يعني بنية الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إله سبيلا دي مس الرواية ويجينا رواية أخرى بني الإسلام على خمس شهادات لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وفي الرواية اللي بنى ديننا دي اللي هي رواية مسلم باللفظ مسلم بنية الإسلام على خمس شهادات لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان يعني سواء كانت هذه الرواية أو هذه الرواية كلها الروايات صحيحة بتبين لنا منزلة الصلاة في دين الله الإسلام ما حكم تارك الصلاة حكم تارك الصلاة يعني حكم خطير المصلي يتأرجح بين العلماء بين أنه كافر كفر يخرجه من الملة وبين أنه كافر كفر لا يخرجه من الملة وبين أنه فاسق ما تفصيل ذلك هذا ما سنقف عليه في القادم إن شاء الله تعالى فلعل فيما سمعتموه الكفاية أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشادة والهداية جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه جزاكم الله خيرا لحفظ إصغائكم إن شاء الله عز وجل يعني دقائق قليلة جدا ونعود إلى درس التوحيد ثم بعد ذلك نتناول أسئلة السادة المستمعين والمستمعات نجاوب عليها إن شاء الله